أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَى إِلَٰهَهُ أَوْ أَضَلَّهُ ۗ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يحي كنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يغنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُبِعَ آبَاءَنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا يُبَشِّرُونَ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 صالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبيد وامن الذين كفوا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما يرمين واذا قيل ان وحد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعه انه الا ظن وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ